ألستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟ أتوابنا لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولماذا ما تنقطع؟ كذا الرحمن؟ طيب إذا نأخذ من هذا قاعدة ان قطع العباده بعد قطع نيه العباده بعد فعلها لا يؤثر كده ولا لا طيب يا عليكم الصيام لو نوى قطعه في اثناء, في أثناء اليوم انقطعه ما ها ماك من اليوم فهو كما لو نوى قطع صلاته في اثناء صلاه طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ما ينقطع. نعم انقطع اي نعم وراخينا بعد الغروب ولا كنا احنا نعم ينقطع نعم. لكن له ان يستأنف نيه جديده اذا لم, لم يفعل شيء من المفطرات يستأنف نيه جديده ويكون الثواب من النيه الجديده ولو بعد الزواج على القول الراجح ولو بعد الزواج إذا تامن هذا ما من النص ما صار هون كثير اذا قطع من النص يعني قطع ظهره كان غير غادي غير هذو لا مشتوا على الصعاد اي ما الحكم هذا أبداً ننتهى الآن، ننتهى العمل لكن نعم ربما نؤثم ونقول هذا التلاعب كنت تقول مثلاً رجعت على ربي بهذه العبادة وهونت قد نؤثم من جهة هذا شيء ليش التلاعب أما من الناحة الحكمية وأن نقول صلاةك بطأت فلا ولهذا من من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة ما يؤثر إلا إذا تيقنت فلو أن رجلا بعد ما أنهى صلاته كوالله أني شككت ما أدري هو أن نويتنا الظهر ولا العصر هو الآن الظهر كم تعيين النية الشرط وأنا الآن شككت هل نويت بصلاة هذه الظهر أم العصر كيف نقول ها؟ لا عبرة بهذه الشك لا هو الآن عقم منتهى عقم منتهى قال ما دريت الآن هل الآن نوات الظهر للعصر يقول حلص مدام نكد داخل علنها الظهر فهي الظهر لو شككت فيما بعد لا, لا يؤثر ولهذا أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر فالشك في هذين الموضعين لا يؤثر لأنه إذا كان لو قطعتها عمداً قطعتني عمداً بعد الفعل ما يؤثر فالشك من باب عولاً ومثله أيضاً لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة نعم يؤثر أو لا, لا يؤثر بعد الفراء <تصفيق> ما يؤثر <تصفيق> نعم وكيف وقت الظهر نولنا العصر لا لأنه ناسي كيف وقت العصر ايه؟ نولنا هذه الصلاة العصر ايه؟ بعدين ذكر الله حل وكيف يقولون في هذه هذه تقع أيضا كثيرا يصل واحد مثلا قيل قبل الظهر ولما قام من النوم على العادة أن النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر وهي الظهر. ما تقول في هذا ها؟ لا تصح حسراته نعم لأنه ما عين لأنه ما على باله إلا أنها إلا أنها العصر طيب لو, لو نوى هذه مسألة مهمة تبعث ثاني لو نوى فرض الوقت وهذه ترى تقع كثيرا جاء إنسان مثلا دخل الظهر واجد الناس لون وصف في تلك الساعه ما استحضر انها الظهر او الفجر او العصر او المغرب او العشاء انما استحضر انها فرض الوقت كما تقوم فيه المذهب لا يجلو لانه لا بدي اعين انها الظهر والعصر أو, او المغرب او العشاء او الفجر ولكن بعض وهو ابن شاقلة يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزاء وهذا هو الذي لا يسعى الناس, الناس العمل إلا به لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصراط لكن هو بنيته أنها فرض الوقت ولو أننا حملنا الناس قلنا إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة فكان كثير من الناس يختل في وربما يعيد طي ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء, بناء على أنها الفجر ثم ذكر هل يكمل ركعتين أولا يستعنف سأملوها حتى انخلصوا. هل يبني ويكمل ركعتين ويسد السهل ولا يستأنه الصلاة؟ ها؟ قالوا إنه لا يستأنه قال. لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتين أو ركعتين. ما هو على أنها أربع سلم من ركعتين. ولهذا يقولون في هذه السورة يجب أن يستعنف الصلاة لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط أن ينوي المؤلف رحمه الله استقى صفة الوضوء المجتملة على الواجب وغير الواجب قال وصفة الوضوء أن ينوي والنية شرط النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنية ثم يسمي والنية التسمية قصر تسمية واجبة على المذهب ثم قال ويغسل كفينه ثلاثا قول ثم يسمي ويغسل لا تظن أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية لا ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم يعني ثم بعد النية يسمي ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يتوضى غسل كفيه ثلاثا وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى يتكون نظيفتين ثم يتمضمض ويستنشق ويصل وجهه إلى آخره ثم يتمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام بمعنى أنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها أو لا يجب الظاهر أنه لا يجب الظاهر أنه لا يجب في هذا الحال وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لأن الأسنان تمنى وصول الماء إلى ما تحتها أو لا يجب نعم ها <تصفيق> <تصفيق> والآن ظاهر أنه أيضا لا يجب ظاهر أنه لا يجب وتشبه هذه الخاتم الخاتم لا يجب أن عند الوضوء وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه لا سيما أن, أن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعه ثم وضعه نعم خاتم وحرز لا ما يفتح لا افضل فقط فينا هذا لباس المعتاد اتاده النبي عليه الصلاه والسلام لبسه ولم يريد ولم كان يحركه عند الوضوء طيب ثم يستنشق ما معنى الاستنشاق الاستنشاق ان يجذب الماء بنفس من أنفه هذا الاستنشاق وهل يجب الاستنثار أن ننثر الماء بعد ذلك ها؟ لا, يجب. لا يجب قالوا إن الاستنثار سنة ولكن لا شك أن, أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاقه حتى يزول ما في الأنف من, من الأذى لكن العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة على خلاف بينهم لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب طيب هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كذلك لا يبالغ بالإسنشاق إذا كانت قيوب الأنف فيه فيها زوائد لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك وهذا قد يقع من بعض الناس يكون في أنف زوائد من الداخل فإذا استنشق بقي بقيه الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن وربما يكون له رائحه كريهه فمثل هذا نقول يكفي ان ان تستنشق الماء حتى يكون داخلا المنخرج نعم نعم لا يجب أن يكون يصل إلى داخلهم لا يجب أن يصل إلى داخلهم لا يجب أن يصل إلى داخلهم أما يستشاق بحيث يصل إلى خيشين فهذا ليس بواجب طيب وخلونا نمشي يا جماعة اتفقنا عننا لا يوجد أسئلة بعدها لأن أولا المسجلات تختل علينا الشيء الثاني أن الفكر يتشتت قال ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا يغسل وجهه وهو ما تحصل به المواجهة والوجه أشرف أجزاء البدن ويغسله يقول مالك من منابت شعر الرأس والمراد مكان نبات الشعر والمنابت المعتادة بخلاف الأفرع والأنزع وإن شئت قلت بخلاف الأغم الأغم من القفل الأفرع والأنزع الأفرع معناه الذي له شعر النازل على الجبهة والأنزع ها؟ الذي شعره يقول الشاعر يوصي زوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفى والوجه ليس بأنزع الأنزع الذي انحصر شعر رأسه والأغم أغم القفى والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته وهذا نظرا إلى أن العرب تختار هذا الشيء ولا ما هو دخل طيب إذن من منابش شعر رأس المعتاد وبعض العلماء يقول من منحن الجبهة من منحن الجبهة من منحن الجبهة من الرأس لأن المنحنة هو الذي تحصل به المواجهة وهذا ضابط جيد وقوله إلى من حدر من اللحيين والذقن الذقن مجمع اللحيين هذا واللحيين هما العظمان النابت عليهم الأسنان هذا أنهم اللحيان والذقن مجمعهما فمن حذر من اللحيين مثل لو فرض أن رجلا له له شعر على لحيه طويل يغسله وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله نعم لماذا يغسل من حذر وتعدى محل الفرض؟ قالوا لأن الوجه ما تحصل به إيش المواجهة والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله لأن الله يقول أجوهكم والشعر في حكم المنفصل وأظن مر علينا في قواعد من قواعد بالرشب وذكر الخلافة في ذلك وصحح أنه لا يجب غصل ما استرسل من اللحية والذقن لكن لا ريب أن الأحوط هو غصل ما استرسل من اللحيين والذقن وهو أولى وقوله ومن الأذن إلى الأذن عرضا الأذن إلى الأذن والبياض الذي بين العارض والأذن منين من الوجه الذي بين العارض والأذن من الوجه لأن المالح يقول من الأذن إلى الأذن طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعا للرأس هذا حد الوجه الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى ارسلوا وجوهكم قال المؤلف رحمه الله وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما السرسل منه وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف من الكثيف الفرق بين الخفيف والكثيف ما ترى من ورائه البشرة خفيف وما لا فهو كثيف فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف يجب غسله وما تحته يجب غسله وما تحته لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب غسله وهذا الشعر يجب غسله أيضا لأنها تكون فيه المواجهة هل في, في الوجه الشعر ها الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية كل هذا من شعر الوجه وربما ينبت شعر في غير ذلك لكن هذا الشعر المعتاد فيجب أن يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف وأما الباطن منه فلا يجب غسله لماذا؟ لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف قال لا لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل الحية وفلوضه قال مع ما استرسل منه السرسل يعني نزل وظهر كلام مؤلف ولو نزل بعيدا فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما, مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من كثيف وقال المؤلف ثم يديه مع المرفقين قوله ثم يديه اليمنى ثم اليسرى ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداعة ها؟ باليمين يغسر يديه مع المرفقين كلمة مع لا توافق تعبير الآية لأن الله عز وجل يقول ها؟ إلى يمسح بوجوهكم وإيديكم افرضوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وكبير المؤلف مخالف لظاهر الايه لان ظاهر الايه الى المرافق ان المرافق لا تدخل ان لا تدخل. لأن المعروف ان ابتداء الغايه داخل ها لانتهاؤها. فإذا قلت لك من هذا إلى هذا فما دخلت عليه من فهو لك وما دخلت عليه إلى فهو ليس لك هذا هو القاعدة المعروف عند أهل العلم لكن قالوا إن إلى هنا بمعنى مع وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى ولا تاكلوا أموالهم ها الى اموالكم أي مع اموالكم ولكن هذا التنظير فيه نظر فان الايه ليست في المال ليست كالآيه في الغصب لانه معروف ان قال ولا تاكلوا اموالهم إلى أموالكم مضمومة إلى أموالكم معروف واضح يعني ما يأكل الإنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله فالآية ضمن معنى قوله ضمن قوله لا تأكل ضمن معنى إيش؟ الضم أما, أما آية الوضو فلسف كذلك لكن لنا أن نقول إن الغاية فيها داخلة بدليل السنة فإنه ثبت أن أبا هرير رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والإشرع في العضد معناها أن المرفق دخل نعم وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقه ثم قد يقول قائل إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من وأما إذا لمذكر فإنها تكون داخلة ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غصر اليد أن تبدأ من الأصابع أو أن تبدأ من الملفق أو من وسط الذراع كيف ذلك؟ لماذا؟ نعم بعض ال... نعم كاعيد الى الاصابع ايوه تدخل واجب لكن من اين تبدا يعني نبدا غسل من اطراف الاصابع ولا من نصف الذراع وتروح للاصابع ثم ترجع اطراف من المرفق ليش لقوله الى لكن قد يقال ان الله ما قال ولا بد من ولا بده من الاتهام بالاء لا من الاتهام لو قال اغسلوا ايديكم لكان الواجب غسل،, غسل الكف فقط أولى لأن اليد في إذا أطلقت فهي الكف في دليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطوا عاديهما وقطوا يدي السارق من من الكف وكذلك قولوا في التيمم فامسحوا بيجوهكما أيديكم من واليد في التيمم إلى إلى الكف بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلاة حيث تيمم إلى الكف ولذلك ليس ذلك وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا لأن من أبتدأ ما والانتهاء بد من ذكتها حتى نعرف منتهى الواجب وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي, بالظاهر الذي ليس بظاح وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع ها ارجو لا يكون فيه نقص المسح الصادح تحتاج غسلناها بارك الله فيك من الأول قبل الوجه غسلناها قبل الوجه على كل هذه في هذا ما ما يعني لا اذكر شيئا في السنه يدل على ذلك والآية ليست طاهره فيه وقوله مع المرفقين اذا يكون تعبير المؤلف بمعنى من باب التفسير والتوضيح ثم يمسح كل راسه بال ثم بالماء مع الاذنين مره واحده يمسح كل راسه بالماء يعني لا يغسله وانما يمسحه مسحا وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده لان غسل الراس مؤذ للانسانه إذ أن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان في به لا سيما في أيام الشتاء ثم إذا غصل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر الشعر يمسك الماء صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن الماء أن طهارة الرأس مسح لا رأس قال المؤلف مع الأذنين مرة واحدة لتبورت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس والأذنين ولأن الأذنين من الرأس ولأن الأذنين آلة السم فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي لأن الوجه كم فيه من كم فيه من،, من الآلات التي قد تكون سببا للمعاصي نشوف النظر والشم والكلام اوكي هو الكلام كلام موضر هو اذوق وش لك وش بيدوق اذوق طيب المهم اذا, إذا كانت بتدخلون حواس العين او النظر والشم اللي هو الانف والكلام واعظمها هل الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ورسنتهم وتقول أيضا الذوق نعم يمكن يمكن إنسان يسرق طعاما ويأكله نعم ويمكن يكون يشرب الدخان لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصار عليه أم لا مشكل طيب في الرأس <تصفيق> في الرأس الرأس فيه كما قال فيه الفكر أو لا ها؟ نعم. لا ما أظن هذا لكن فيه السمع ولهذا يشرع مسح الأذني ولو أردنا نقول كل شيء كل عضو كان يقول عندنا القلب أعلم شيء يقول كان يصل صدره نعم لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا والعين عند الله يقول ها مسح على الوجه واليدين مسح على الوجه نعم الشم ايش شيء محرم قديش فيه في اشياء محرمة يفعلها الناس بالشم شم التنظيف شوف شم, شم التنظيف بيسكر لا ما في شي بيعملوا تتجسس على طعام الجيران يستنشق بريحه الشام الشام هذا طيب اهل الشام اللي بيشم يشم طعام الجيران في شي لا والله حق يجوم لساء لا انا سمعت, أنا, سمعت انا نعم نعم ربما ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك لا لا خله غصب يتقصد هذا يتقصد ذلك ها؟ نعم انا سمعت ان شيء يسمى الشمه ها يستعملون يستعملون بعض الناس لا هذا هذا اسمه شامله هذا الطريق صحيح شم عن طريق الفهم طريق طيب على كل حال اذا ما حاجه من التطويل ما حاجه من نعم شم طعم الجيران ذلك للناس افرض افرض ان رجل شم رائحه عند جاره وقال شممت ريحه الدخان عند جاري ما هو هذا يكون من نوع من الغيبه ها ذا يكون كاخاك بماك يكون هذا الرجل متستر ما يحب ان احد يطلع عليه فعلى كل حال ان الشم لا شك انه قد يكون في شيء محرم هنا نعم ها لا يخرج برائحه الدم الى العظم نعم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا منس منس بس نجرب ما جراسه اين ثم ياصر الذي له مع الكعبين ياصر رجله اليمنى واليسرى مع الكعبين نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع ابن الفقين وأن كلمة ليس فيها مخالفة للقرآن لأن القرآن عبر الله فيه بإله لكن دلت السنة على أن هنا بمعنى معه بمعنى معه لأنه ثبت في صحيح مسلم من حذبي قريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضل ورجليه حتى أشرع في الساق وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلي وأين الكعبان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق هل أنه هم الكعبان وفي كل قدم كعبان. نعم وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هم العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم فيجب غسل الجلي لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين براء السبعية أرجو لكم بالنصب عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم ها وش أقرب شيء لها أيديكم أقرب معصول لها أيديكم لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول طيب أرجو لكم إلى الكعبين وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتاً عن قراءة النصر وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين بالكسر فالجواب على ذلك أن قوله وأرجولكم بالجر لها ثلاثة أوجه في تخليجها الوجه الأول أن نجرها على سبيل المجاورة على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما والمجاور لها هي رؤوسكم مجرورة فتجروا لأن جارها مجرور والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا فلنسى كذلك إذا جر ما يجع صاح ما يجر يجره عشان يعينه في هذا قال ومنه قول العرب هذا جحر ضب خريب هذا جحر ضب خريب فكلمة خريب صفة لجحر ولا الضب ها وجحر مرفوعة ولا مكسورة هذا جحر ضب خريب فهمت؟ هي صفة لجحر وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جحر ضب خريب يعني صفة لجحر صفة المرفوع مرفوعة لكن العرب نطقت به خريب كيف؟ قالوا على سبيل المجاورة لأنه لما جاور المجرور جر مثله فهذه لما جاوت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم هذا وجه الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وأرجو لكم بالنص تدل ذلك على أنه يجب أن توصل للجر بمرتضى هذا القراءة وأرجو لكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها المسح. لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم لأن الإنسان فيما جرت فيه العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها فقال الله تعالى وارجلكم حتى, لا حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من, إيش؟ من المبالغة في الغسل فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به مسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل لأنها, مت... لأنها التي تلاقي الأذب هذا وجه آخر والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالة حال تكون فيها مكشوفة وحال تكون فيها مستورة بالخف فإذا كانت مكشوفة فالواجب غصها وإذا كانت مسئولة بالخف فالواجب نسحها فتتنزل القراءتان على حالي الذجل وتبين ذلك السنة وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلف. وهو متمشن على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتق المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة وحينئذ يجب غسلها وهذا أحسن الأوجه وأصحها وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين وذهبت الرافضة وأذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه قالوا المراج بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم أين هما يا عبد الرحمن نعم بين الساق والإبهام قالوا لأن الله قال أرجو لكم إلى الكعبين ولو كان المرار بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب لأنها أربعة وقالوا إن الرجل تنسح تمسح الى الى الكعب هذا اللي يتالف السرور هذا الكعب انت عرفتموه ان عبد الرحمن ما قام يورينا نعم حتى ضمن عبد الرحمن ما شاف وقال ايضا انه ما تغسل وانما تمسح مسحا اخذوا بقراءه ايش هل جاب واهدر القراءه وقالوا ايضا انه لا يجوز المسح على الخف لا يجب أن أسعى مع أنه قد تواثر في الى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الله أقرار الله ها؟ إلى الكعبين كيف تقول حيث المسخة يكون حيث أفضل فيه أقول إذا جعلنا أدرينا عن تكون السنة بينت هذا نعم تكون السنة بينت هذا إن المراد في الكعبين طرف الساق نعم على صوته ويل للعقاب الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهم العظمان الناتئان على ظهر القدم فهذا خلافهما تطلق اللغة واللغة معروفة ومشهورة بأن الكعبين هم العظمان الناتئان في أسفل الساق والقرآن نزل باللغة العربية وأما التثنية فالتثنية لأن في كل في كل رجل كعبين بخلاف المرافق المرافق قال يصلوا أيدكم إلى المرافق لأن المرافق في كل, في كل يد مرفق واحد لأن في كل يد مرفقا واحدا وأما الرد عليهم بالمسح فسأتينا ان شاء الله تعالى في باب المسح أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتغلوا تشغلوا غيرك في هذا أما صلحوا مروا لا واضح؟ طيب نقول الآن نبدأ درس الليلة قال ويغسل الأقطع بقية المفروض يغسل الأقطع من, من قدمين من الرجلين أو من اليدين او من الوجه من اليدين من اليدين او رجبين اليدين او نشوف كلام المؤلف ماذا يريد قال فإن قطع من المفس لغسل رأس العضد منه هذه الكلمة هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين يقول مالف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع لأنه ليس محلا للفرض فإذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع لأن العضد ليس محلا للغسل وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولما, س... ولما قطع بعض العضو سقط فرضه فلهذا يقول بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضو دي منه إذا قطع من, الم... من مفصل المرفض يغسل رأس العضد يغسلوا رأس العضد لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين فالآن رأس العضد داخل في المرفق داخل في المرفق فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا لانه مما تجب طهاره مما يجب تطهيره وغسله فإذا قطع من المفصل غسل راس العضو وان قطع من فوق العضو يعني من فوق المفصل فانه لاجب عليه غسل العضو وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل ان قطع بعض القدم غسل ما بقي وان قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه وهكذا نقول في الأذن لو قطع بعض قطعت بعض أذنه غسل الباقي مسح, مسح الباقي فإن قطعت كلها ها سقط المسح نعم قال وتباح ثم يرفع نظره إلى السماء ويخور ما ورك ما يمسح ما لا ما يمسح لانه متعلق اللهم الا الصماخ الصماخ ربما نقول يجب عليه ان يدخل اصبعه فيه لانه باقي ثم يرفع نظره إلى السماء وهذا ليس بواجب ولكنه سنه ان صح الحديث والمشهور كما تعلمون لا يعلم عن حاله هل هو عدل أو حافظ أو ليس بعدل ولا حافظ فإذا كان في السند منه مجهول فإنه يحكم بضعف الحديث ولكن الفقهة رحمهم الله قالوا إنه يرفع النظر بناء على هذا الحديث وبناء على تعليل آخر وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى ويقول ما ورد ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإن من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك الذكر تفتح له أباو الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أم من أيها شاء وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير وهذا الذكر تطهير للقلب لأن فيه الإخلاص لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل أن يكون الإنسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم ولهذا يقول الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هل يرفع سباباته عند الخشاف أو يشفقه في الله لم يرد هذا نعم. ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل؟ أو لا يقول؟ فقال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه أما الغسل فقالوا إن الغسل مستجتمل على الوضوء وزيادة فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ الإنسان قبله وأما التيمم فلأنه بدل عنه وقد قال الله تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم فكان مناسبا ويرى بعض أهل العلم أنه يفتصر على ما ورد في الوضوء فقط والغسل الأقرب من التيمم يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم لأن المرتسل يصدق عليه أنه متوضع نعم في دعاء يعني أنه لا يعني دعاء لكل عضو لا ما فيه ظاهر كلام الفقهة أنه يارفع يديه وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع يديه في الدعاء او الأصل عدم رفع أو لا أصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفض يعني فإذا ذكر الدعاء ولا يذكر الرفض دل على عدم مشروعيته نعم نعم حامد كراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضى لأن من اشتغل بعباده ينبغي أن يكون قلبه مشتغلا بها وعما وكذلك ايضا اجابه المؤذن الا افضل ان لا يجيب وان اجاب المؤذن فلا حرج لانه ذكر يفوت ب بفو بفواته اما القران فإن فانه لا يفوت يقرا بعد الوضوء خلاص ما ولا بتاخذ الا بدون ايش ولا بتاخذ الا نعم لكن سبق لان يفوزي يتخليل الاصابع سنه وانه في الدجلين او كذا اما العزه في ما يعرف يقينا او ظنا بان الماء وصل إلى ما بين الاصابع يكفي مثلا انا مش مستعجل انه صمم كلامه بالغ بدله اقول انه بدله لا مهم الظاهر لان الحديث فما ما من مسلم يتوضا فيصبغ الوضوء فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحا أنه الوضو بالماء ما أدري أنا أتوقف في, هذا. أتوقف في هذا ولكن لو قاله بعد الوصل أنا أرجح أنه يقول بعد الوصل قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه تباح معونته أي معونة المتوضي بتقريب الماء إليه بل وبصبه عليه وهو يتوضى وما هو الدليل للإباحة؟ نقول ان القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل لأنه الأصل لأنه هو الأصل ولكن مع ذلك نقول إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاونه الوضوء مثل معونة المغيرة بن شعبة حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وضوءه فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا ومسنونا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى يعني بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة قل إنه مشروع فالجواب أن نقول هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه هو بنفسه ولم يرجعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ما أراد أن يتوضع يطلب من يعينه فيه فالإباحة مستويت الطرفين وقال بعض أهل العلم إنها تكره معونة المتوضي إلا إذا احتاج إلى ذلك وعلّلوا هذا بأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها لكن المذهب أصح أنه مباح قال وتنشيف أعضائهم تنشيفها يعني تيبيسها وتشفيفها الدليل الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل كيف عدم الدليل هل واحد يطلمونه الدليل ويقول الدليل عدم الدليل نعم الدليل عدم الدليل على المن لأن الأصل الإباحة فيجوز أن ينشف الإنسان آضاءه فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسد قالت فأتيته بالمندين فردها وجاء لينفض الماء بيده ها بالمنطق يجيب عن انه فيما يطلب في من الدين بعد النظافه لكونه راغب في كل حال اني اشعر اني برذع اعضاء مثل الدنيا اي نعم نعم نقول نعم. نعم هذه قضيه عائل تحتمل عده امور إما أنه لسبب في المنديل إما لعلى النظافة أو يخاف أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو ما أشبه ذلك المهم في احتمالات ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف وإلا لما جاءت به وعلى كل حال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به لان الاصل ها عدم المنع والاباحه وقد مر علينا عده مرات عده مرات ان الأصل فيما عدا العبادات من العقود والافعال الاصل فيها الحل والاباحه حتى يقوم دليل على المنع نعم, نعم. المهم ما علينا منه؟ نحن نقول ما نحتاج إلى دليل على الجواز نحن نقول من منع فعليه الدليل، فسواء صح هذا الحجزة أو حسن أو ضعوف ما علينا منه؟ ماذا يجب إذا نعم، ماهو صحيح يجيب إذا خاف الضرع للإنسان؟ لا، قد يجب إذا خاف الضرع للإنسان، لم يخاف ما يجب لا مهو, مهو تنشيف كامل لكن إزالة للماء شك ينفض الماء بيده يعني يسلطه هكذا لا شك أنه, إنه نوع من التنشيف لكن ليس بالتنشيف المقصود التنشيف ينشف مرة يجف وهذا ما يجعل الجلد يجل نهائيا ثم قال المؤلف باب المسح على الخفين باب المسح على الخفين به المؤلف بعد صفة الورو لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضع ذلك جاء بهم ولكن المؤلم في هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة فكان هذا الباب مجتملا على أربعة مواضيع المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة والخفان والخفان ما يلبس على الرجل من الجلو ويلحق بهما ماء ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبهها فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين تساخين يعني الخفاح وسمية التساخيل لأنها تسخل الرجل المسعى الخفين جائز باتفاق أهل السنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة المسعى الخفين لأن لأنه خالف فيه أهل البدع وصار شعارا لهم وهو جائز بالكتاب وإجماع أهل السنة أما الكتاب ففي قوله تعالى وأرجو ليكم إلى الكعبين فأصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو ليكم على قراءة الجر إلى الكعبين وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن ضصول الله صلى الله عليه وسلم وأنشدوا في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح غفين وهذه بعض قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم وحكم يثبت فيه أربعون حديثا بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك ولهذا قال ليس في قلبي من المسع شيء يعني ما فيه أذنى شبهة عندي في المؤلف يقول يجوز لمقيم يجوز فعبر بكلمة يجوز وهل الجواز منصب على بيان المده او على بيان الحكم ان كان على بيان المده فلا اشكال فيه يعني ان الجواز متعلق بهذه المده وان كان منصب على بيان الحكم فقد يكون فيه اشكال وهو ان المسح على الخفين لـ لابسهما ما نقول إنه جائز نقول إنه سنة وخلعهما لياصل الرجل بدعة خلاف السنة فإذا كان التعبير بالجواز مصبا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال إن المؤلف عبر بالجواز دفعاً لقول من يقول نعم بالمن وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا لا ينافي أن يكون مشروعا والعلماء دائما يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمن وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز بل هو إما واجب أو مستحب نعم ونضرب مثل لذلك خير هذا اللي... الذي نحن فيه تعبير بعضهم حيث قال ولمن أحرم بحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمره ليكون متمتعا فالتعبير بالله أدى له الجواز في مقابل من منع ذلك لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز فسف حج وحج القارن أو المفرد إلى عمره ليصير متمتع وأن هذا الحرام وهو من إبطال العمل والبحث فيه شر يأتي في محله الكلام على أن العلماء قد يعدرون بلفظ الإباحة ها في لدفع من قول من يقول بالمن قال يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة أيام لمقيم كلمة مقيم تشمل المستوطن والمقيم لأن الفقهة رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات إقامة واستيطان وسفر إقامة واستيطان وسفر ويفرقون في أحكام هذه الأحوال ولكن الصحيح كما قال الشيخ السلام من التمية إنه ما فيه إلا إما استيطان وإما سفر وأن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة والإقامة عند الفقهاء كل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه يسمى مقيما ولا يسمى مستوطن يسمى مقيما فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه من نفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثا فإنها لا تجب عائل الجمعة بنفسه ولا سبحانه يكون إماما فيها ولا خطيبا والمستوطن المستوطن لأتخذ هذا البلد وطن لهم فكلمة مقيم عند المؤلف نعم تشمل المقيم والمستوطن هذا ظاهرها لكنها لكن هذا الظاهر غير مراد ومراده بالمقيم المستوطن وعما من أقام إقامة أنا أترى غلط كلامه يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن ومراده بالمقيم من, من كان مسافرا فأقام إقامة تمنع القصر حكم هذا المقيم في المسعى الخفين كحكم المستوطن كحكم المستوطن كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان لكن ليس, ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة فلا فلا تجب عليه بنفسه ولا يأم فيها ولا يخطب فيها قال يوما وليلة الدليل الدليل الحديث عنه بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا يالهن أخرجه مسلم وهذا نص صريح بين مفصل قال وللمسافر ثلاثة أيام بلا يليها قوله للمسافر إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملا للمسافر القصير والطويل لأن السفر قصير وطويل وشاملا لسفر القصر ولغيره لأن هناك سفرا طويلا لكنه لا يقصر فيه مثل السفر المحرم أو المكروه على المذهب لو سافر الإنسان إلى بلد ليشرب المسكر ولا يجب الله أو ليستمتع بالبغاية هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص فيمسح يوما ثلاثة أيام ولا يوم وليلة أما ظهر كلام مؤلف فيمسح ثلاثة أيام لنقل لمسافر لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر لمسافر يقصر ثلاثة أيام بلا يليه من حدث بعد لبس على ظهر إلى آخره من حدث من هذه للابتداء يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام ابتداؤها من الحدث بعد اللبس من الحدث بعد اللبس هذا هو المذهب يجعلون الابتداء من الحدث لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح؟ في أول مرة يمسح لكنهم يقولون لما كان الحدث سببا للوضوء قنيط الحكم به ونظير ذلك قولهم في بيع الثمار إنه إذا باع نخلا تشقق طلعه فالثمر لمن؟ للباع مع أن الحديث من باع نخلا بعد أن تعبر لكنهم قالوا أن تشقق سبب للتعبير فعلق أنوط الحكم به طيب عندنا من حدث الذي يلبس الخف لك ثلاث حالات حال اللبس وحال الحدث وحال المسه أما حال اللبس فلا تعتبر يعني لا تبتدئ المدة من النبس قولا واحدا في المذهب تقي عندنا الحدث أو المسح المذهب أنه يبتدئ من الحدث والقول الثاني أنه يبتدئ من المسح لأن الأحاديث يمسح المقيم يمسح المسافر ولا يمكن أن يستقى عليه أنه ماسح إلا إلا بفعل مسح إلا بفعل المسح. ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث وليس من الحدث ويدل لذلك أن فقهى أنفسهم رحمه الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة قالوا إنه يتم مسح مسافر ثلاثة يام وهذا يدل على أنهم اعتبروا اتزاع المدة منين من المسح وهو ظاهر فاستواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث بالمسح بعد الحدث فالنحن يتضح ذلك بالمثال رجل توضع لصلاة فجر فلبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا ثم أحدث ولم يتوضع وتوضع في الساعة الثاني عشرة فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة التاسعة والقول الصحيح تبتدئ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن, تأتي أن يأتي دورها من عام الثاني إذا كان مقيما أو من اليوم الثالث لا دورة من اليوم الثالث طيب نشوف الدور من, من اليوم الأول يكم اليوم والدور من اليوم الثاني ها؟ من اليوم الأول ا في الثاني لا يوم ومن الثاني الى الثالث يومان ومن الثالث والرابع إ boys تكون في الرابع نعم كم من ساعة اثنثاني وестьين ساعة, ساعة وأما المقيم فأربعون وعشرون ساعة عند العامة التوقيت الصلوات يقول المدّة خمس صلوات وهذا غير صحيح لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر أو ما يمكن وهو مقيم يمكن صلي عشر صلواته وأكثر إذا نامه لا قضاءا لانا في أوقاتها الآن مثلا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلي العشاء راح يوم كامل ما يحسب عليه أن صلى, صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب من بكره مسح لي الفجر مسح لي الفجر نعم متى ابتدي من صلاه الفجر من صلاه الفجر الى اليوم الثالث الى يوم الثالث مسح الفجر مسح مسح لصلاة الفجر من يوم الثالث وباقي على طهارته الى صلاه العشاء كم صلى 15 صلاه وهو مقيم نعم هنا اما يقولون خمس صلوات مو صحيح <تصفيق> ما حدنا حتى من الحدث حتى من الحدث له الى من بكره 10 صلوات حتى لو قلنا المنحله طيب لا مسح الفجر ما مسح الفجر تتوضا الفجر ولا لا ابو اللي مسح الفجر من غلبات. نعم ف... نعم نعم قلنا انها ابتدى يعني ابتدي المدت... الفجر اي والعصر نعم. والمغرب والعشاء طيب هذا يعني اللي هم يقصدوا لو قالوا خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المساله معقولة لكن يقولون إن خمس صلوات من يومها لبس حتى هذه ربما تزيد على كل حال الآن المدة, المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره الشيخ الإسلام وجماعة من العلم أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد نعم نعم نعم نعم نعم أن يحسن ولو أن يتقرره لا يحسن نعم لكنه مسح تجديدا ما رأيكم في هذا؟ هذا رجل يقول مسح تجديدا مهو أن حدث نعم هل <تصفيق> يبتدي من المسح أو لا يعتبر طيب ما خالف إن نظرنا إلى ظاهر الحديث اعتبر من المسح وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر وقد حكي إجماعا بأن بأنه من المسح بعد الحدث يعني لا بد تقدم الحدث لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر نعم نعم نعم نعم نعم نعم المذهب يقولون ان التفريق ان العله ان القصر او المسح رخصه والرخصه لا ينبغي ان تناط بالمعصيه اذ ان العاصي لا يناسب ان يرخص له بل المناسب له ان يشدد عليه والسند مع التاليل إلى قوله تعالى فمنضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني فلا إثم عليه في أكل ميته قالوا فلم يبح الله عز وجل أكل الميته للمضطر إلا إذا كان غير باغ ولا عاد بناء على أن معنى غير باغ ولا عاد أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره والمسألة الخلافية والصحيح أن مانا غير باغ ولا عاد أي غير باغ للأكل طالب له ولا عاد معتد في أكله أكثر مما يضطر إليه بدليل آية المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانفة لإثم فهم هذا حجتهم والمثلة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي إن شاء الله تعالى في باب القصر المسافر لأن مذهب بحنيفة الشيخ السامي من تيمية وجماعة من العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية لأن العمومات ما فيها تفصيل فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا لا طاعة بي ولا معصية كل منهم يترخص بلخ السفر نعم ما يبينه يبي يسافر بقصد الفطر في رمضان لا يسافر بقصد الفطر لا يفتر لكنه أسمع. لا يفتي لكنه لاقصر على رايهم نعم تمام تمام تمام ده نعم ايه لك؟, لك ان الاجماع على على ولولا الاجماع كان ناخذ راي الحديث قال من حالة بعد لبس على طاهر انتبه للشرط الاول يعني شرط الجواز المسعى الصفين أن يكون في المدة المحددة شروط المسعى الصفين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليل المقيم وثلاثة أيام للمسافر ثانيا أن يكون على ظاهر والطاهر ضد النجس والمتنجس النجس نجس العين كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين أو متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه أصابته نجاسة إلا أنه متنجس إذا طهر, إذا طهر يجوز المسعى عليك لكن ما دام على نجاسته ما يمكن لأنه لا يمكن أن تصلي بالشيء متنجست طيب فهل يدخل في ذلك الأشاعرة وإذا قل أهل سنة رافضة دخل فيهم الأشاعر فيرجون بأهل السنة إذا يقولون بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعر ولكن الصحيح أن الأشاعر من حيث مذهب السلف ليسوا من أهل السنة والجماعة لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف وإن كان بعض العلماء قال ان للسنة والجماعة ثلاث فرق السلفية والأشعرية والماتريدية وقد ذهب إلى ذلك السفرين في شرح ل... لنظمه لكن هذا غير صحيح وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر ان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبين فرقة قال وليس هذا النص جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر فهذا شف التناقب بين المتن وبين الشرح لكن الصواب أن أهل السنة وجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية وأما الأشاعر والماتوليدية فليس من أهل السنة وجماعة للإطلاق وإن كان فيهم أشياء كثيرة من من السنة ويوافقونها في السنة وجماعة فيها نعم طيب إذن ما حكم المسه له الفطر ويباح له القصر وقل له ما هذا وقل له أن أحدا سافر سفرا محرما فإنه يمسح كم مسح مقيم يوم وليلة العاصب سفره يمسح يوما وليلة فقط مثل أن يذهب انسان إلى الخارج لفعل الفاحش وليس بالله أولي شرب الخمر هذا عاصم بسفره ما يترخص برخص السفر هذا قول جمهور أهل العلم ومذهب أبي حنيفة وشيخ لسامي المتعمية أنه يترخص برخص السفر ولو كان السفر محرما قال لعموم الأدلة وهو يكون آثما ولكن رخص السفر ثابت في حقه ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره ايش اللغه العربيه لها شان عظيم بسفره وفي سفره بين فرق عبد الرحمن بن داوود سفر وش الخطه سفره ولك بسفره يعني هنا وايد انا را به نعم لكن في يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصي من الأصل سافر ليعصي الله وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصية وهو مسافر نعم مثلا شارب الدخان إذا سافر هل هو عاصم بسفره أو عاصم في سفره في سفره عاصم في سفره لكن لو سافر من بلده لان بلد ما فيه دخان راح سافر ليشتري دخانا من بلد اخر صار عاصيا بسفر صار عاصيا بسفره هذا هو الفرق بينهم نعم, نعم. نعم. قال على طاهر هذا الشرط الأول يشترط يشترط في الملبوس ان يكون طاهرا والطاهر يطلق على طاهر العين يطلق على طاهر العين ويطلق على الطاهر يعني على طاهر العين في فيخرج به النجس نجس العين طاهر العين يخرج به نجس, نجس العين وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة كما لو قلت يجب أن تصلي في ثوب طاهر اي لم تصبه نجاسه والمراد هنا الأول يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين عرفتم لأن من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خف من جلد كلب هذا نجس نجس العين ومنه ما هو طاهر العين متنجس يعني مصاب بنجاسة كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة أصابته نجاسة الأول نجاسة هو نجاسة عين والثاني نجاسة هو نجاسة حكمية مه عينية فعلى هذا ما المراد بقول المألف على طاهر المراد بقوله على طاهر أي طاهر العيني فخرج به ما كان نجس العين وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يستبيح به الصلاة لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبا للنجاسة إنما يستبيح به مست المصحف مثلا يستبيح به مست المصحف لأنه لا يشترط في مست المصحف أن يكون إنسان متطهرا من النجاسة وإنما يشغل أن يكون متظهراً من من الحدث فقط هذا واحد ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفاً من جلد ميتة مذبوخ إن قلنا بأن الدب يطهرهم جاز المسح عليه وإن قلنا لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه مباح طيب ما هو الدليل على اشتراض الطهارة لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا ترويثا بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما ظاهرتين لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين ظاهرتين كما ينفسره بعض الألفار مباح مباح احترازا من المحرم والمحرم نوعان محرم لكسبه ومحرم لعينه وكلاهما لا صح نسو عليه فالمحرم لكسبه كالمعصوب والمسروق لا يجوز المسفع عليه كما لو أخذ من الإنسان خفه قهرا يسمى غصبا يسمى غصبا أو سرقه خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسفع عليه وأما المباح لعينه المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل لو أن الرجل اتخذ شراباً من حريب لكان ذلك حراماً عليه وكذلك لو اتخذ ونتظروا و... في احتم توافقوني ولا لا لو اتخذ شراباً فيها صور ها كذلك ما نقول إن هذا من باب ما يمتهن لا ما نقول لأن هذا من باب اللباس ولباسه ما فيه الصورة حرام بكل حال فلو كان على الشراب مثلا صورة عسل أو ما أشبه ذلك أو كانت الشرابة من شعار أحد العندية وكان فيها صورة لاعب كورة فلا يجوز المسع عليها لأن لبس المصور لأن لبس ما صورة حرام طيب ما هو الدليل أو التعليل أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا وأما التعليل فظاهر لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباحوا بالمعصية فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل فكيف تستبيح هذه الرخصة بمعصية الله ولان القول بجواز المسف على ما كان محرما معناه اقرار هذا الانسان او اقتراحه اقتراحه اقرار هذا الانسان على ايش؟ ها؟ على العين المحرم والمحرم يجب انكاره فصارت تعليل اذا مركبا من من من امرين الامر الأول أن المسح على الخفين ها فلا تستباح به المعصيه والثاني ها القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتراه اقرار اللابس على المعصيه وهذا لا يمكن بل المعصيه أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورا وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إذا صح به الحديث فإن المسبل لما تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما فإذا كانت الصلاة فاسدة باللباس ثوب محرم فإن المسح أيضا يكون باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم على كل حال يشترط في الخف ان يكون مباح وقلنا ان ضده المحرم وهو نوعا محرم لكسبه ومحرم لعينه نعم, نعم. هذا بالنسبه للاسترا لكن قد نقول امسح عليها لكن لا تصلي فيها تمسح عليها ولا تصلي فيها ماذا يقول هذه الزراجة مصفر لها أيها؟ لأنها صورة نعم أمرئتهم عليه إلا أنه إلا هاتس ماذا؟ أمرئتهم جعل الصورة الشرار أو مثبت على هذا الجال لكن الصورة صحيحة لأنها بنادتها لها أصل و لكن لها إذا صح الحديث وجب القول بمجمع اذا صح الحديث ان لا يقبل صلاه مستن وعما الذي في صوره لانه محرم لكن كان يقرح المحرم نقول لا ادم على الصوره لا اصلا ما ما انصح ما نمسحها للوضوء اصل بضوء مهم صحيح لان مسح على شيء محرم اما الصلاه فستاتينا ان شاء الله تعالى هل يشترط في الصلاه أن يكون مباحا ياتي ان شاء الله في شروط الصلاه كنا جمهور على عدم الهه كنا نقتنع والله ما, ما. ما. ما, كان ما بنقتنع لا الشرط, الشرط الثالث ساتر للمفروض, ساتر للمفروض. المفروض أي المفروض غسله من الرجل يعني يُشترط في الخف أن يكون ساتراً للمفروض أي للمفروض غسله من الرجل ومعنى ساتر الذي يتبين شيء من المفروض من ورائه سواء كان ذلك من أجل صفائه أو كان ذلك من أجل خفته خفته أو كان ذلك من أجل خروق فيه هذه ثلاث أشياء يعني لا يصف البشرة لصفائه كما لو اتخذ الإنسان جوارد من بلاستيك أولا ما هو يصف البشرة ها؟ نعم بلاستيك يعني من جلس الزجاج ماذا سبحان هذه اللحظة